وَقَطَّبْنَ وَمُنْتَشِرَ السَّوَاقِ وَتَأْسَبَ فَنُّهُ مَا وَأَنَّ أَي أنبجتت من غفنة عشر وطاير قد علم كل أناس بشير அ பிர